فَإِمَّا مَنَّ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءٌ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْ زَرَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ يَبْنُ وَبَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَرَأَيْنَ فِظَلَ أَعْمَالَهُمْ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 ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبض أعمالهم أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ تَمَرَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْتَادُهَا ذَلِكَ بَيْنَنَا اللَّهُ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ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 فَأَنَّ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ فَأَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إلَّا اللَّهُ وَالسَّتَّاعَفِرُ لِذَا بِكَوَلِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَتْوَاهُمْ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 وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبِذِ الْقَوْمَا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْتَالَكُمْ